مازلنا معكم في س ي ر ة ا ل خ ل ي ف ة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عطفا على ما سبقها من س ي ر ة ب غ ي ة ا ل ت أ س ي لا ل ت س ل ي جعلني الله و إ ي ا ك م ممن يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه ولقد انتهى بنا الحديث عنه في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة متناولين جوانبا من طفولته وتربيته على علماء و أ ش ي ا خ ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وعلى ر أ س ه م فقيه ا ل ص ح ا ب ة آ ن ذ ا ك عبد الله بن عمر والذي هو عم أ م عمر بن عبد العزيز وكان به يتخول فيقول ل أ م ه أ ر ي د أ ن أ ك و ن مثل خالي عبد الله بن عمر وقلنا آ خ ر الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة أ ن عمر تلقى في ا ل م د ي ن ة منهجا غير الذي تربى عليه بين ظهراني بن أ م ي ة ف إ ن ه م كانوا ينتقصون قد ر آل ا ل ب ي ت ويشككون الناس في قصتهم وصحتها حتى لا تميل الناس بقلوبهم ووجوههم عن بني أ م ي ه إ ل ى آ ل بيت النبي ولما أ خ ذ صحيح ا ل ر و ا ي ة عن ثقات علماء أ ه ل ا ل م د ي ن ة تغير المنهج وكان ختامها ما علم من شيخه ومربيه والذي كان له عليه الفضل عبيد الله بن عبد الله بن مسعود وقد هزه يوما ً قائلا ً له يا فتى متى ع ل م ت أ ن الله قد سخط على أ ه ل بدر بعد أ ن رضي عنهم وبينا هذه ا ل ق ص ة بالتفصيل فزرعت في نفس عمر بن عبد العزيز م ع ر ف ة قدر علي واله حتى إ ذ ا مضت ا ل أ ي ا م وكان قد ضم إ ل ى ديوان ا ل خ ل ي ف ة بعد و ف ا ة أ ب ي ه عبد العزيز بمصر بعد أ ن حكمها عشرين عاما واليا ل أ خ ي ه ا ل خ ل ي ف ة عبد الملك فضم عمر إ ل ى ديوان ا ل خ ل ي ف ة و ن ش أ بين أ ب ن ا ء عبد الملك وذات يوم وفي مجلس عبد الملك ا ل خ ل ي ف ة ا ل أ م و ي يذكر أ م ر التقوى والزهد في الدنيا و أ د ل ى كل بدلوه من الحاضرين من أ م ر ا ء وعلماء فما ر ا ع الجمع إ ل ا وعمر بن عبد العزيز يقول بملء الفم وعلى مسمع عمه ا ل خ ل ي ف ة وكل س ا د ة أ ه ل الشام انذاك يقول أ ز ه د الناس في الدنيا علي بن أ ب ي طالب عليه السلام أ ز ه د الناس في الدنيا علي لعله يكون ر أ ي ك أ م ا أ ن تقرع سمع عمك ا ل خ ل ي ف ة بعليه السلام وهو الذي ياذن بشتمه على المنابر دبر كل خ ط ب ة ما كان يجرؤ احد أ ن يذكر عليا بخير على مسمع خلفاء بني ا م ي ة ولكن التقوى تصنع الاعاجيب فعمر لا يخشى إ ل ا الله يقول أ ز ه د الناس في الدنيا علي بن أ ب ي طالب عليه السلام ولو كانت هذه ا ل ج م ل ة و ا ل ع ب ا ر ة قد نغصت على عبد الملك وهزت أ ع م ا ق ه إ ل ا أ ن ه أ ع ج ب بتقوى و ج ر أ ة وورع ابن أ خ ي ه إ ذ أ ن ه لا ت أ خ ذ ه في الحق لو مهداه لا ت أ خ ذ ه في الحق ل و م ة لائم ودارت ب ر أ س ه ا ل أ ف ك ا ر و ا ل أ ح ا د ي ث التي سمعها من قبل عن أ ش ج بني أ م ي ه وهذا أ ش ج بني أ م ي ه بين يديه فغيب ا ل م س أ ل ة أ ي ا م ا حتى إ ذ ا كان عمر في مجلسه م ر ة أ خ ر ى وقد غص المجلس ب أ ه ل العلم رفع عبد الملك ر أ س ه إ ل ي ه م سائلا ما صفات الرجل الذي يحسن, الذي يحسن اختياره زوجا ل ا ب ن ة الكريم ا بن الكريم يعني إ ذ ا أ ر ا د رجل كريم من نسل كرماء أ ن يزوج ابنته فما هي الصفات التي يجب أ ن تتوفر في هذا الزوج واندلعت ا ل س ن ة النفاق من علماء ا ل ص ل ا ط ي ن وموجودين في كل زمان اياكم أ ن تظنوا أ ن ه م فقط فرسان هذا العصر لا ففي كل زمان له وجوه من النفاق فذكروا المال والجاه و ا ل د ر ا ي ة ب أ م و ر الدنيا وحسن ا ل س ي ا س ة والتدبير حتى إ ذ ا فرغوا قال لهم عبد الملك و ع م ر جالس مصغ لا يتكلم ل أ ن ه كان في قلبه ا ب ن ة عمه ا ل و ح ي د ة ف ا ط م ة بنت عبد الملك بين إ خ و ت ه ا ا ل س ت ة كان يطمع في الزواج منها ولكنه يخشى التقدم لعبد الملك ل أ ن ه يرى غيره من أ م ر ا ء بني أ م ي ة أ ص ح ا ب مناصب وثراء و إ ن كان أ ق ر ب ه م إ ل ى عمه الملك فما راعى الجمع إ ل ا و ا ل خ ل ي ف ة يرفع ر أ س ه وينظر في وجوههم ويقول هلا هل ل سمعتم قول الحسن البصري وقد سئل عمن ينكح الرجل ابنته فقال زوجها من رجل تقي ف إ ن ه إ ن أ ح ب ه ا أ ك ر م ه ا و إ ن كرهها لن يحقرها قالوا صدقت يا أمير امير ل ؤ م ن ن صدقت يا ي أ م المؤمنين ما دمتم تعلمون, تعلمون ان هذا الحق والصدق لم ا لا تقولوه من قبل الناس على دين ملوكهم قال حقا فصدق ولو قال باطلا لصدقوه أ ي ض ا د ا ه ي ة ا ل أ م ة هي علماء ا ل ص ل ا ة الذين يوافقون هوى الحاكم في كل ما يريد صنفان في الناس اذا صلحا صلح الناس ا جميعا واذا فسدا فسد الناس جميعا العلماء والامراء ونقدم العلماء على الامراء لانهم مقدمون في شرعنا فان اولي الامر هم العلماء لان الحاكم يحكم على ا ل ع ا م ة والعالم يحكم على ا ل ع ا م ة والحاكم فيقول له يحل لك ولا يحل لك هذا إ ذ ا كان عالما بحق فلما قالوا صدقت قال ف إ ن ي أ خ ت ا ر ل ف ا ط م ة وهنا الكل ا ش ر أ ب ت أ ع ن ا ق ه م ينتظرون عن أ ي اسم ستنفتح شفاء عبد الملك قال إ ن ي أ خ ت ا ر ل ف ا ط م ة بنت عبد الملك ا بن مروان الزوج التقي كما قال الحسن البصري ولا أ ر ى اتقى من عمر بن عبد العزيز فتم الزواج وسنتجاوز عنه فليس حديثنا عن أ ف ر ا ح وزواج ولكن تخيله أ ن ت زواج بنت عبد الملك بن مروان من ابن عمها عمر بن عبد العزيز زواج لا أ ظ ن أ ن ه كان مثله قبله ولا بعده حتى يومنا هذا من إ س ر ا ف و ر ف ا ه ي ة وترف و إ ن ف ا ق و أ م ر على الفور ببناء قصر خاص في د ا ب ق من دمشق يكون للعروسين حوله أ ر ا ض تقطع له بستانا للتنسب تم الزواج واقترب عمر بن عبد العزيز من عمه أ ك ث ر و ر أ ى أ ب ن ا ء عبد الملك أ ن ه يؤثره عليهم فلما دنت أ ي ا م عبد الملك جمع بنيه ل ل و ص ي ة ف أ و ص ا ه م بما هو موصن ثم أ ض ا ف عليها و ص ي ة خ ا ص ة بعمر بن عبد العزيز و أ م ر ه م أ ن يشركوه في ا ل أ م ر شورى لا خلافه وكان قد سن سنه جديده فان معاويه ومن جاء بعده سن سنه ان الخليفه او الحاكم ياخذ البيعه لولي عهده في حياته اما عبد الملك فقد سن سنه جديده ايضا فقد اخذ البيعه لولي عهده وولي و ل ي عهده في حياته فقد اخذ البيعه لولدين ف أ و ص ى ب ا ل خ ل ا ف ة بعده للوليد بن عبد الملك ف إ ذ ا مات الوليد فسليمان ولعله لو طال ا ل أ م ر ببني مروان لجعلوها و ص ي ة لا تتغير أ ن ا ل خ ل ا ف ة فيهم إ ل ى ولد الولد لا تخرج منهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فرضي الله عن ابن عبد العزيز اذ غير هذه السنن ا ل س ي ئ ة ك مات سنبينها فيما بعد ب فيما ا ل ف ص ي ل مات عبد الملك وولي الوليد بن عبد الملك أ م ر ا ل أ م ة وفي أ و ل يوم ولم يدفن عبد الملك بعد أ م ر الوليد أ ن تهدم المباني والبيوت ما بين باب القصر إ ل ى مقر القبر حتى إ ذ ا خرجت ج ن ا ز ة عبد الملك مشت م س ت ق ي م ة لا تروح يمينا ولا شمالا وحتى يرى القبر من ق ا ع ة القصر فهدمت بيوت الناس و أ ع ط و ا التعويض ثم جلس في المسجد ف أ خ ذ ب ي ع ة الناس و أ ع ل ن و ل ا ي ة العهد ل أ خ ي ه سليمان وكان في زمانهم ط ا غ ي ة ا ل أ م ة الحجاج بن يوسف ولم يهمله عبد الملك فقد أ و ص ى به خيرا و أ ع ل م بنيه أ ن سيف بني أ م ي ة هو الحجاج بن يوسف الذي ثبت لهم ا ل أ ر ك ا ن وكان عمر بن عبد العزيز بما سمع من أ ه ل ا ل م د ي ن ة وماذا صنع الحجاج في ا ل م د ي ن ة وهو أ م ي ر ل ه وماذا صنع ب ا ل ص ح ا ب ة يوم أ ن ذهب ل أ خ ذ ر أ س عبد الله بن الزبير وكيف هدم ا ل ك ع ب ة على رؤوس من ت ع ل ق ب أ س ت ا ر ه ا ثم أ ر س ل ب ر أ س عبد الله بن الزبير إ ل ى دمشق كل هذا انزرع في ر أ س عمر بن عبد العزيز فكان يمقت الحجاج فكلما جاء ذكره في مجلس عمه ا ل خ ل ي ف ة قال عمر ولا يجرؤ غير عمر أ ن يقولها ولا يقبلها عبد الملك من غير عمر يقول عمر بن عبد العزيز وعلى سمع الخليفة الا خ ل ل ي ف ة أ ل ع ن ة الله على الظالمين ف إ ذ ا جاءت ر س ا ل ة من الحجاج وفيها الثناء والولاء ل ل خ ل ي ف ة ي ق ر أ ه ا على سمعهم حتى يقرب عمر شيئا ما من الحجاج وهو يعلم أ ن ه سيكون خ ل ي ف ة يوما ما إ ن ه ا إ ر ه ا ص ه عمر بن الخطاب ف ي ق ر أ ا ل ر س ا ل ة عبد الملك جهرا وعلى سمع عمر ف إ ذ ا تمت ا ل ر س ا ل ة رفع ر أ س ه إ ل ى عمر قال أ س م ع ت يقول عمر بن عبد العزيز إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار ما غير ر أ ي ه في الحجاج أ ب د ا وكم أ ش ا ر على عمه أ ن ينحيه إ ل ا أ ن ه ي أ خ ذ ه ا بروح ا ل د ع ا ب ة فلا هو ي س ج ر عمر ولا هو ي أ خ ذ ب ر أ ي ه فلما ولي الوليد أ خ ذ عمر يلح على الوليد بعزل الحجاج ليرفع الظلم عن كاهل اهل العراق ولكنه ارتاى ان يبعد عمر فيستريح من هذه ا ل م و ج ة وعلى ر أ ي السياسيين ان يصيد ا ل ع ص ف ر ي ن بحجر واحد يبعد عمر ومشورته ف إ ن أ ب ا ه قد أ و ص ا ه بمشورته و أ ن يضم إ ل ي ه ولاء أ ه ل الحجاز ف إ ن عبدالملك حين أ ر س ل إ ل ى أ م ي ر ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة واسمه هشام بن إ س م ا ع ي ل أ ر س ل إ ل ي ه ل ي أ خ ذ ب ي ع ة أ ه ل الحجاز للوليد ومن بعده سليمان بايع أ ه ل ا ل م د ي ن ة إ ل ا ذلك التابعي الجليل سعيد بن المسيب أ م ر رفض أ ن يعطي ا ل ب ي ع ة فماذا صنع به هشام هذا جرده من ثيابه إ ل ا بتبان يستر السوءه المغلظه وكان الطقس شتاء باردا ف أ م ر أ ن يطاف به بطرقات ا ل م د ي ن ة عريانا في هذا الشتاء ثم يجلد م ئ ة صوت وما علمنا أ ن الجلد إ ل ا ل ل ز ا ن وهل عدم إ ع ط ا ء ا ل ب ي ع ة للوليد حكمها حكم الزنا اجتهاد من هشام وما أ ك ث ر المجتهدين من ذلك الزمان إ ل ى هذا الزمان بعد ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ي ة أ ص ب ح الناس كلهم علماء كلهم مجتهدون فلما بلغ الخبر وقد استاءت اهل ا ل م د ي ن ة بلغ الخبر الى خ ب ر إ ل عبد الملك نعرف المثل العامي اللي بيقول ا ج يكحلها عماها قال استاء عبد ل ما ل ك و ق ل ما كان ينبغي لهشام أ ن يصنع هذا عليه أ ن يطلب منه البيع ف إ ن بايع تركه و إ ن أ ب ا ضرب عنقه أ م ا أ ن يطلس به بالطرقات كان الحل الوحيد أ ن تضرب العنق فلما مات عبد الملك وكل أ ه ل ا ل م د ي ن ة بل الحجاز إ ذ ا قلنا الحجاز فنعني ا ل م د ي ن ة و م ك ة والطائف هذه المدن الثلاث هي الحجاز وما بينها من قرى ص غ ي ر ة كل أ ه ل الحجاز قد أ ع ط و ا ا ل ب ي ع ة مكرهين وكان الوليد ا ل سياسيا محنكا ك أ م ث ا ل حكام القرن العشرين أ ر ا د أ ن يستميل أ ه ل الحجاز ويستريح من م ش و ر ة عمر ا ل ث ق ي ل ة عليه في كل مجلس ف أ ص د ر مرسوما بعزل هشام عن و ل ا ي ة الحجاز و ت و ل ي ة عمر بن عبد العزيز أ م ي ر ا على ا ل م د ي ن ة رب ضاره ن ا ف ع ة وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير لكم طار الخبر إ ل ى اهل ا ل م د ي ن ة وفرحوا بمقدم عمر ك ف ر ح ة ا ل م د ي ن ة ل ي ل ة ا ل ه ج ر ة باتوا ينتظرونه على أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة الفتى الذي تربى بين علمائها وعرف قدر من فيها و أ ح ب ه ا و أ ح ب أ ه ل ه ا و ر أ و ا فيه ف ر ا س ة العلماء ب أ ن ه الذي س ي م ل أ ا ل أ ر ض ق ص ط ا وعدلا بعد أ ن ملات ظلما وجوره وسر عمر بهذا فهو لا يتوق إ ل ى دار ا ل خ ل ا ف ة بل يتوق إ ل ى أ ر ض ط ي ب ة و إ ل ى أ ش ي ا خ ه فيها وسار الموكب الموفق ينتظم خمسين جملا تحمل متاعه و أ ص ح ا ب ه و ز و ج ة ابن عبد العزيز فلقد كان فتى رغم ت ق و ى وعلمه مرهفا منعما إ ذ ا جيء له بالثوب وهو في دار عمه ا ل خ ل ي ف ة جيء له بالثوب من ص ن ا ع ة الحرير الناعم يتلمسه ب أ ص ا ب ع ه هكذا ويقول إ ن ه لخشن حتى يرفض ويؤتى له بما هو أ ن ع م ونركز على هذا المعنى حتى تروا عندما ولي أ م ر ا ل أ م ة كيف زهد في الدنيا عن وجد لا عن فقد ففاقد الشيء ليس بزاهد إ ن م ا الذي يزهد هو من يجد ثم يخرجها من يده وقلبه انتظم موكبه خمسين جملا ث ل ا ث ة منها تحمل العطور فقط كان إ ذ ا قدم عمر بن عبد العزيز إ ل ى الديوان أ و قدم إ ل ى دار ا ل إ م ا ر ة في ا ل م د ي ن ة قبل وصوله ب أ م ت ا ر هنالك ما يعلن عن مقدم عمر روائح المسك التي تفوح منه يضمخ نفسه بالمسك ومن أ غ ل ى أ ن و ا ع المسك أ م ي ر ابن أ م ي ر عمه ا ل خ ل ي ف ة جده خ ل ي ف ة لا ينقصه شيء من متاع الدنيا ويرى أ ن المال ي أ ت ي ه من طريق حلال فهي مخصصاته من ا ل خ ل ي ف ة أ ع ط ي ا ت له حتى إ ذ ا جاء ا ل م د ي ن ة و ر أ ى بؤس اهلها فعندما كان طالبا كانت دائرته م ح ص و ر ة أ م ا عندما أ ص ب ح أ م ي ر ا فقد اتسعت دائرته فهو المسؤول عن ا ل م د ي ن ة ف أ ع ل ن في اليوم ا ل أ و ل وقد صلى الظهر إ م ا م ا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن لهم عن لهم سياسته أ ن ه سيحكم ا ل م د ي ن ة بمنهج الشورى فاختار ع ش ر ة من علماء ا ل م د ي ن ة أ ج م ع أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن ه م أ ت ق ى علمائها على ر أ س ه م سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر وقال ما أ ق ر ه هؤلاء العشر أ و من حضر منهم هو الحكم وما رفضوه أ و من حضر منهم ليس بحكم والتزم ذلك م د ة إ م ا ر ت ه كلها إ ذ ا ت أ م ر على ا ل م د ي ن ة وعمره في ا ل خ ا م س ة والعشرين من العمر شابا أ م ي ر ا أ و أ م ي ر ا شابا ولكنه عالم ورع تقي فوضع فيها أ ر ب ع ة أ ن ظ م ة ا ل أ و ل نظام الشورى والثاني لا بد قد انتظره هشام حتى ي أ ت ي فيسلمه تسليم المعزول المتولي ف أ م س ك بهشام واحتجزه وكتب إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة لا يمكن لهشام أ ن يخرج من ا ل م د ي ن ة قبل أ ن يؤدي ما عليه من حقوق ل أ ه ل ه ا ويجب أ ن يقتص منه كل صاحب حق ووافق الوليد فكتب إ ل ي ه أ ن يوقف هشام في باب دار ا ل إ م ا ر ة و أ ن يعلن ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة من كان له حق حسي أ و معنوي حتى ش ت ي م ة في عنق هشام فليحضر للقصاص و ي أ خ ذ حقه غير م ن ق ص و أ ع ل ن هذا في ا ل م د ي ن ة وانظروا إ ل ى مكارم أ خ ل ا ق آ ل بيت ا ل ن ب و ة ومن سار على قدمهم ف إ ن في ا ل م د ي ن ة زين العابدين وهذا لقب اسمه الحقيقي علي ا ل أ ص غ ر ا بن الحسين الناجي من م ذ ب ح ة كربلاء لقب فيما بعد بزين العابدين وبلقب آ خ ر السجاد السجاد ص ي غ ة م ب ا ل غ ة في ك ث ر ة السجود ف إ ن ه كان أ ع ب د أ ه ل زمانه فلقب بزين العابدين وهو ا ل آ ن عميد آ ل ال بيت ل أ ن ه ابن الحسين فلما جاءهم رسول ا ل أ م ي ر و أ ن القصاص من هشام ي ب د أ من غد فمازال هشام ا ل أ م ي ر المعزول موقوفا ً على باب دار ا ل إ م ا ر ة حتى يقتص كل صاحب حق جمع زين العابدين وحقا ً أ ن ه زين العابدين جمع جمع الهواشم وآل بيت النبي الله فإن آل بيت النبي من وسلم لهم الهواشم من الهواشم الهواشم من عليه النبي الله وقال النبي الله النبي النبي آل صلى وآل آل وليس آل فإن بيت بيت بيت بيت أستغفر ف ك ل م ة هواشم أ ع م و آ ل بيت النبي أ خ ص فجمع آ ل البيت والهواشم وقال لهم جاءني رسول عمر ا بن عبد العزيز و ا ل أ م ر كذا وكذا ف إ ن ي أ ق س م عليكم ب ح ق عليكم أ ل ا يقتص منه هاشمي قط واحتسبوا خصومتكم بين يدي أ ح ك م الحاكمين و أ ن ت م تحت لواء جدكم يوم ا ل ق ي ا م ة واضربوا للناس مثلا في مكارم ا ل أ خ ل ا ق فاصنعوا كما س أ ص ن ع قالوا ماذا أ ن ت صانع يا زين العابدين قال امتثالا ل أ م ر ا ل أ م ي ر ف إ ن إ ط ا ع ه اولي ا ل أ م ر و ا ج ب ة س ن أ ت ي إ ل ى باب دار ا ل إ م ا ر ة نمر كما يمر الناس ف إ ذ ا حاذيت هشام هذا أ ل ق ي ت ب ر أ س ي إ ل ى ا ل أ ر ض لا أرفع إليه أرفع طرفي ومضى ل ل ا أفتح شفتاي عن ك ة ولن أتكلم بسوء قط ولا أتكلم بخير قط ي كأني لا أراه لا زين العابدين على راس الهواشم حتى اذا حال الامير المعزول القى براسه إ ل ى الارض صامتا لا يرفع طرفه ابدا حتى جازه وابتعد عن دار الاماره وصنع الهواشم مثله فلما شاع الخبر جاء دور الشيخ الجليل سعيد بن المسيب شيخ التابعين فجمع أ ه ل ه أ ي ض ا وقال لهم أ ع ل م أ ن ك م حانقين على هشام لقد صنع به ما صنع و إ ن اليوم يوم قصاص ولكم في آ ل بيت النبي ا س و ة بعد ج د ي ن فاصنعوا ما صنع بن هاشم و إ ن ي متقدمكم حتى إ ذ ا حاديته أ ل ق ي ت ب ر أ س ي كما صنع زين العابدين فاصنعوا كما صنع أ ه ل ه واحتسبوها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ولكنه زاد أ ن ه لن يكلم هشام ما دام حيا حتى يموت أ ح د الرجلين ولن يكلمه إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة بين يدي الله إ ذ ينادي مناد يا أ ي ه ا المظلوم تقدم يا أ ي ه ا الظالم لا تتكلم إ ن ي أ ن ا الحكم العدل هذا ما زاد عليه سعيد بن مسيب ويحدث أ ه ل ا ل م د ي ن ة وحديثهم حديث ل أ ن ه ر و ا ي ة ت ا ب ع ي ن فدرجته في ا ل أ ح ا د ي ث أ و تصنيفه الموقوف ويعتريه الصحيح والحسن والضعيف كما أ و ض ح ن ا ه مرارا قالوا كان فعل زين العابدين و أ ه ل ه ومن بعد سعيد وذويه أ ش د على هشام من كل من اقتص منه بفعل أ و ب ك ل م ة اذ تجاهلوه واحتسبوها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن كرباجا واحدا ً من كرابيج الحق يوم ا ل ق ي ا م ة تعدل عذاب الدنيا من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا وكم حرص هشام هذا أ ن يسترضي هذين الرجلين قبل أ ن يخرج من ا ل م د ي ن ة إ ل ا أ ن ه م ا أ ب ي ا ف ص ا ر عمر بن عبد العزيز بنفسه إ ل ى بيت زين العابدين ومن ثم إ ل ى بيت سعيد بن المسيب وقدم الاعتذار إ ل ي ه م ا باسم ا ل د و ل ة وباسم ا ل خ ل ي ف ة ومازال بهما يسترضيهما حتى رضيا عن عمر وعن ا ل د و ل ة وقالا نحتسب حقنا ليوم ا ل ق ي ا م ة لعل السائل يقول علمنا ما حق سعيد بن المسيب فما حق زين العابدين زين العابدين سعيد ما فما زين زين حق حق بن كان هشام يختم خطبته ب ا ل م د ي ن ة بلعن علي على المنبر ويسميه مفرق ا ل ج م ا ع ة حتى إ ذ ا ر أ ى زين العابدين في أ ي وقت و أ ي يوم يقول أ ل ا ل ع ن ة الله على الظالمين س ل ا ل ة الملاعين الذين فرقوا ج م ا ع ة المسلمين ما لقيه إ ل ا أ س م ع ه هذه ا ل ج م ل ة وزين العابدين لا يزيد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم س و ء هذا ذكر ا ل أ ت ق ي ا ء أ س و ة ب ص ح ا ب ة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سعدت المدينة بإمرة عمر وسعد عمر عمر المدينة بخدمته للمدينة وأهلها. وطارت الأخبار إلى الخليفة بأن أهل المدينة دار وطارت يأتون وأهلها الأخبار الخليفة الذين كانوا لا يأتون دار الإمارة إلى أهل بإمرة بأن وسعيد بن المسيب الذي ما سلم على أ م ي ر من أ م ر ا ء ا ل م د ي ن ة قط سعى بنفسه إ ل ى دار ا ل إ م ا ر ة مهنئا ويشارك في مجلس الشغرى إ ذ ا فقد ضم ولاء اهل ا ل م د ي ن ة إ ل ى الخلافه فجاء البريد يمدد ويوسع إ م ر ة عمر فضم إ ل ي ه م ك ة والطائف وجعله في أ و ل عام أ م ي ر الحج إ ن ا ل س ن ة تقضي أ ن يكون أ م ي ر الحج أ ن يكون أ م ي ر الحج ا ل خ ل ي ف ة الوليد لا يريد أ ن يحج في هذا العام ف ا ن ت د ب عمر بن عبد العزيز أ ن يكون أ م ي ر الحج وكانت س ن ة م م ح ل ة ولكن موسم الشتاء قد انصرف وقد أ ق ب ل الى ب د ا ي ة الصيف ولكنه عزم على نفسه أ ن يستسقي ل أ ه ل م ك ة ف إ ن أ ه ل م ك ة أ ه ل فضل وخير ف أ خ ذ من شيوخ ا ل م د ي ن ة من يحسن الظن بهم وجمع إ ل ي ه م شيوخ م ك ة من علمائها و أ ب ق ي ا ئ ه ا وصلى ركعتين استسقاء وهو محرم وضرع إ ل ى الله والناس يعجبون أ ي ر ي د أ ن يصنع المعجزات ابن عبد العزيز لقد انقضى موسم الشتاء إ ن كنا في ذيول الموسم فليس فيه شتاء قالوا ثم وقف يدعو ويبكي فما زال يبكي ودموعه تقطر من لحيته فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو يقسم أ ه ل الحجيج أ ن ه لا يوجد في السماء ق ز ع ة سحاب و ا ح د ة فما أ ت م عمر دعاءه وقبل أ ن يصلي على النبي ويختم حتى انهمرت السماء بالمطر و إ ن ا لننظر إ ل ى زروقه سمائها تمطر ولا غ ي م ة فيها فكان قد وطد قلوب المؤمنين للولاء والطاعه قبل أ ن يكون أ م ي ر مؤمن ي ن علموا انه رجل له ك ر ا م ة عند ربه وما زال الخير في ا ل م د ي ن ة و أ ض ا ف عمر إلى, المد... إلى, الحكم... الى البندين في حكمه ا ل أ و ل كما قلنا مجلس ا ل ش و ر ى والثاني القصاص من ا ل أ م ي ر المعزول أ ض ا ف إ ل ي ه م ا بندين لغا السباب على المنبر على علي و آ ل ه و أ ب د ل ه ا ب ا ل آ ي ة التي تسمعونها نختم بها خطبتنا في كل ج م ع ة كان ختام الخطبه الدعاء على علي ولعنه فاستبدلها بقوله تعالى إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومضت سنة من يومه من أيامنا سنة إلى ولكنه ما استطاع أ ن يغير هذه ا ل ب د ع ة في غير الحجاز فالحجاز تحت أ م ر ه أ م ا سائر ا ل أ م ص ا ر فلا وكم سعى إ ل ى ابن عمه الوليد أ ن يغير هذه ا ل س ي ئ ة فلم يستجب له حتى غيرها عمر حين كان أ م ي ر ا للمؤمنين أضاف مادة رابعة إلى ذلك مادة الرابعة كان بن و ل لك ان من عهد ي ز ي د بن م ع ا و ي ة الذي ليس من آ ل م ر و ا ن يعني قبل المروانين ي أ ي ا م السفيانيين كانوا قد م ن ع و ا آل البيت خمسهم ا ل م ف ر و ض لهم في ا ل ق ر آ ن الكريم فما زال عمر ي ك ت ب ا ل ك ت ا ب ة و الكتاب إلى ا ب ن عمه ا ل و ل ي د حتى أ ع ا د الخمسه الى آ ل البيت فحقق أ ر ب ع ة بنود مجلس الشورى القصاص من ا ل أ م ي ر المعزول ورد الحقوق والمظالم ل أ ص ح ا ب ه ا ثم إ م ا ت ة ب د ع ة ظنها الناس سنه كانت تؤلم أ ه ل ا ل م د ي ن ة وكل مؤمن وعلى مسمع النبي في مسجده يلعن ابن عمه وزوج ابنته ه والمادة وذوي وفي الرابعة إعادة إحياء القرآن الكريم بفرض خمس آل البيت القربى وفي العام الذي آل خمس د بفرض ب ع طرق أ س م ا ع أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ن الوليد قد انتدب الحجاج أ م ي ر ا للحج في هذا العام يا له من تناقض في العام المنصرم أ م ي ر الحج عمر يستسقي فيسقى في الصيف والعام هذا أ م ي ر الحج الحجاج بن يوسف الذي عندما دخل م ك ة وهدم ا ل ك ع ب ة جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة وختم أ ي د ي بعض ا ل ص ح ا ب ة الموجودين في عهده بالرصاص إ ذ ل ا ل ا لهم أ ي ك و ن أ م ي ر الحج أ ذ ا ق ا ل م د ي ن ة في أ ي ا م إ م ا ر ت ه ذلا وهوان ايصلون أي وراءه وهو أ م ي ر الحج رغبوا إ ل ى عمر قائلين أ ب ل غ ك أ ن الحجاج أ م ي ر الحج قال لا من أ ب ل غ ك م قالوا ه ك ذ اتتنا أ ا ل أ خ ب ا ر ف إ ن ا لا نريد أ ن نرى وجه الحجاج ولا نقتدي به ب ص ل ا ة فكتب عمر إ ل ى الوليد سطرين فقط إ ل ي ك نصهما من عمر بن عبد العزيز خادم م د ي ن ة رسول الله ولم يقل أ م ي ر ا ل م د ي ن ة ي ا ل ل أ د ب ما أ ر و ع ه كل أ د ي ب عالم وليس كل عالم أ د ي ب من عمر بن عبد العزيز خادم م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ م ي ر المؤمنين الوليد بن عبد الملك هذه م ق د م ة اسمع النص بلغنا أن أمير الحج. بلغنا ان ل الحج ل ح ج ج ا أمير ب غ الحجاج أن ا أ م ي ر الحج ف إ ن ي أ ر غ ب إ ل ي ك أن ل ا يمر ب م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ه ل ه ا لا يحبون ان يروه فلما ق ر أ الوليد الكتاب تجلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه ل و س من م أ ط ا ع الله أ ط ا ع ه كل شيء فبرزت ه ي ب ة عمر من خلال رسالته وهيمنت على الوليد بن عبد الملك فلم يملك إ ل ا الاستجابه لهذين السطرين و أ م ر كاتبه أ ن يكتب خ و ر ا ً وبسطرين أ ي ض ا ً من أ م ي ر المؤمنين الوليد بن عبد الملك إ ل ى الحجاج إ ن عمر بن عبد العزيز كتب إ ل ي يستعفيني من مرورك عليه ب ا ل م د ي ن ة فلا عليك أ ن لا تمر بمن كرهك فتنحى عن ا ل م د ي ن ة و غ ط ا ض الحجاج وحج ولم ح ج و يمر ب ا ل م د ي ن ة ولم يخرج مدني للحج في ذلك العام ك ر ا ه ي ة أ ن يرى وجه الحجاج أ و أ ن يقتدي به ب ص ل ا ة فلقد أ ف ت ى كل علماء ا ل م د ي ن ة وعلى ر أ س ه م عبد الله بن عمر بكفر حجاج فقالوا لا والله لا نقتدي بكافر فما خرج إ ل ى الحج مدني واحد ذلك العام وضمرها الحجاج ل ي ن ك ر لعمر عند الوليد وتمضي الايام وندع مكر الحجاج فالله خير الماكرين هو يدبر والله يدبر من فوقه حتى إ ذ ا طالت أ ي ا م عمر وكانت بضع سنين قيل من ثلاث إ ل ى خمس أ ر ج ح ه ا أ ن ه ا أ ر ب ع سنين استدعاه الوليد عائدا إ ل ى ا ل م د ي ن ة موليا غيره عليها معلنا له أ ن ه لا يستغني عن مشورته ولعلها كانت ثمار دسائس الحجاج فبقي عمر في ا ل م د ي ن ة إ ل ى أ ن مات الوليد وكان قد حج الوليد قبل ذلك وعمر أ م ي ر ا عليها وكان قد وسع المسجد النبوي وضم إ ل ي ه حجرات أ ز و ا ج النبي هذه ا ل م س أ ل ة ا ل و ح ي د ة التي كرهها أ ه ل ا ل م د ي ن ة ولكنهم أ ط ا ع و ا ابن عبد العزيز فيها كانوا يحبون أ ن تبقى حجر أ ز و ا ج النبي على هيئتها ارتفاعها ق ا ئ م ة الرجل جدرانها من ا ل ح ج ا ر ة دون طين أ ب و ا ب ه ا من الستر أ ي من الشعر المنسوج قالوا يا عمر لو بقيت لكانت ع ب ر ة للمعتبرين من الحجاج والمعتمرين ليروا كيف كانت م ع ي ش ة النبي و أ ز و ا ج ه ف إ ن ضمها إ ل ى المسجد وهدمها ليست ب ا ل ح س ن ة ولكن أ م ر ا ل خ ل ي ف ة نفذ فوسع المسجد وهدمت الحجر وضمت إ ل ى ا ل ح ج ر ة ا ل ش ر ي ف ة أ ي إ ل ى ح ج ر ة ع ا ئ ش ة موسعا د ا ئ ر ة القبر الشريف وصاحبيه وحج الوليد بعد أ ن تم توسيع المسجد النبوي وسلم بنفسه على سعيد بن المسيب فلقد قام الحرس ب ح ر ك ة لعلها هي ا ل س ن ة ا ل س ي ئ ة التي مازالت إ ل ى أ ي ا م ن ا إ خ ل ا ء المسجد من المصلين وانتشار الحرس في جميع أ ر ج ا ئ ه خوفا على الوليد فما ت ج ر أ رجل من الحرس أ ن يد من سعيد بن المسيب ويقول له اخرج من المسجد وعمر أ ش ا ر إ ل ي ه م بالرضا أ ن يتركوه ولكنه كان يخشى عليه من ص خ ط الوليد يقول عمر ف أ ر س ل ت إ ل ي ه من طرفي من يقول له إ ذ ا مر بك ا ل خ ل ي ف ة فقم وسلم عليه فلم يلتفت سعيد بن المسيب إ ل ى هذه ا ل و ص ي ة يقول عمر وعلمت أ ن ه لن يستجيب ف أ خ ذ ت أ ت ن ح ى ب ا ل خ ل ي ف ة من جانب إ ل ى جانب ك ر ا ه ي ة أ ن يمر بسعيد وهو جالس قال فما راعني إ ل ا ا ل ت ف ا ت ة منه نحو المحراب فوجد سعيد عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ا ل ر و ض ة قال من الشيخ قلنا سعيد بن المسيب وقلت إ ن من حاله كذا وكذا يعني كبر السن وانشغاله بختم ا ل ق ر آ ن والذكر التمس له ا ل أ ع ذ ا ر فقال الوليد نعم قد علمنا حاله وحسنه نحن نسلم عليه إ ن شاء الله قال فسعى ا ل خ ل ي ف ة بنفسه حتى إ ذ ا وقف على ر أ س سعيد قال السلام عليكم كيف حال الشيخ فما زاد سعيد أ ن رفع ر أ س ه إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة وقال الحمد لله بخير كيف حال ا ل أ م ي ر ولم يقف ولم يسلم يقول عمر ا بن عبد العزيز فوالله ما علمت أ ن للمؤمن ه ي ب ة تغلب ه ي ب ة الملوك إ ل ا يوم ر أ ي ت الوليد يقف أ م ا م سعيد ه ي ب ة المؤمن تغلب ه ي ب ة الملوك من اعتز بالله عز وجل كان عزيزا ومن اعتز بغير الله أ ذ ل ه الله إ ل ى ت ت م ة هذه المعاني خ ش ي ة ا ل ا ط ا ل ة على الجالسين خارج المسجد إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة لنستقبل خ ل ا ف ة ا بن عبد العزيز أ د ع و ه وانتم موقنون بالاجابه <تصفيق> ما زلنا العزيز الخليفة نسير في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد بن رضي الله عنه وأرضاه. كمان عنو ومنذ ثلاثة عشر كمان ومنذ سنة وأرضاه التأسي ثلاثة للتسلي بغية اللهم إ ن ي أ س أ ل ك باسمك العظيم ا ل أ ع ظ م أ ن ترزقنا ا ل ت أ س ي و أ ن تصرفنا عن التسلي ب غ ي ة ا ل ت أ س ي عمر بن عبد العزيز في سيرته كلها كما سمعتم ما مضى منها وكما تسمعون ما هو آ ت حياته منذ طفولته إ ل ى توليه ا ل خ ل ا ف ة إ ل ى لحوقه بالرشيق ا ل أ ع ل ى درسا إ ي م ا ن ي ا و أ خ ل ا ق ي ا وسلوكيا عظيم لكل طبقات هذا المجتمع ومستوياته فحياته درس للحكام فهو تاج الحاكمين حياته درس للعلماء فهو معلم العلماء حياته درس لرب كل أ س ر ة فهو ا ل أ س و ة ا ل ح س ن ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل رب أ س ر ة هو النبراس المصطداء به لكل شاب مسلم فهو جوهر الشباب المسلم ما أ ج م ل سيرته دروسا ل أ ب ن ا ئ ن ا دون الحلم فلقد كان ز ه ر ة أ ب ن ا ء المسلمين لقد أ ن ض ي ن ا من سيرته إ ل ى أ ن كان أ م ي ر ا في م د ي ن ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يرفض أ ن يسمي نفسه أ م ي ر ا بل يقول خادم مدينه رسول الله لا يرى نفسه أ م ي ر ا ل ل م د ي ن ة ف إ ذ ا ما أ ر س ل البريد إ ل ى ا ل خ ل ا ف ة في دمشق يقول إ ل ى أ م ي ر المؤمنين من عمر خادم مدينه رسول الله ت ه ى بنا القول عند عودته إ ل ى دار ا ل خ ل ا ف ة وعزله عن إ م ر ة ا ل م د ي ن ة في عرف ا ل خ ل ا ف ة وما زال وزيرا مستشارا لابن عمه الوليد إ ل ى أ ن ه ل ك الوليد وتناولنا طرفا من موقفه وبغضه الشديد ب ذ ل ك ا ل ط ا غ ي ة الحجاج بن يوسف ولقد س أ ل ن ي البعض لماذا هذه ا ل ل ه ج ة ا ل ش د ي د ة في حق الحجاج الجواب هو ا ل آ ن لن أ ك د ر صفو ا ل ج م ع ة ولن أ س ي ء إ ل ى أ س م ا ع المصلين في ج م عن ة هذه ع شقي هذه ا ل أ م ة الحجاج بن يوسف حتى إ ذ ا ما آ ن ا ل أ و ا ن جليت لكم ح ق ي ق ة شخصيته حتى تعلموا صدق م ق و ل ة ا ل خ ل ي ف ة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز إ ذ قال لابن عمه ا ل خ ل ي ف ة لو أ ن كل أ م ة أ ت ت ب أ و ز ا ر ه ا كل أ م ة أ ت ت ب أ و ز ا ر ه ا وجئنا نحن بن أ م ي ة بالحجاج بن يوسف لرجحنا بهم جميعا ف إ ن ه أ ع ظ م و ز ن من أ و ز ا ر ن ا أ ن استعملناه على رقاب المسلمين فلنجز عن سيرته ا ل س ي ئ ة ليتمم ا ل س ي ر ة ا ل ح س ن ة في ا ل خ ل ي ف ة العادل عمر بن عبد العزيز هلك الحجاج قبل الوليد وهلك الوليد بعده وولي ا ل أ م ر سليمان بن عبد الملك ولست في س ي ر ة خلفاء بني مروان ولكني مضطر لذكر هذه العناوين لمواقف ابن عبد العزيز ا ل خ ل ي ف ة العادل فلابد أ ن نمر بسيرته حتى يكون إ م ا م ا للمسلمين هو اليوم في الديوان في دار ا ل خ ل ا ف ة مستشارا للوليد الهالك وهذه ليست ش ت ي م ة أ ر ج و ان نعي معنى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الهالك أ ي الميت وهلك المرء مات قال تعالى و إ ن امرئ هلك وله ذ ر ي ة ضعفاء أ ي مات ولي ا ل أ م ر سليمان وما زال ابن عبد العزيز وزيرا مستشارا وكان سليمان أ ك ث ر ميلا إ ل ى ابن عبد العزيز من أ خ ي ه الراحل وكان يحب عمر بن عبد العزيز ويثق بمشورته فاغتنمها ولا نقل ب ل غ ة العصر ا ل م م ج و ج ة ل أ ن كل إ ن ا ء بالذي فيه ينضح لا نقل استغلها وانتهزها فلا يعرف مجتمعاتنا اليوم إ ل ا الاستغلاله والانتهاز ينتهز ا ل م ن ا س ب ة يستغل الموقف هذه ليست لغه ة أ ل اهل ل ل لغة ع م أ العلم, العلم الاغتنام ف ا غ ت ن ب ابن عبد العزيز م ح ب ة ابن عمه سليمان وثقته به ف أ ص ب ح يدني إ ل ي ه ويقرب ص ف و ة العلماء في ذلك الزمان ويبعد عنه ا ل أ ش ر ا ر أ م ث ا ل من كانوا على ش ا ك ل ة الحجاج فكان أ و ل ما طلب إ ل ي ه أ ن ينحي ا ل و ل ا ة ا ل ظ ل م ة فاستجاب ونحاهم قرب إ ل ي ه في مجلسه عالمين جليلين من علماء المسلمين أ ح د ه م ا أ ب و حازم ا ل أ ع ر ج و ا ل آ خ ر رجاء بن ح ي و ة فكان رجاء المستشار لسليمان بمعنى اليوم رئيس ديوانه لا يصدر إ ل ا عن أ م ر ه و ي أ خ ذ ب ر أ ي ه ومشورته ل أ ن رجاء هذا كان أ ش ه ر علماء عصره ب ا ل ح ك م ة وحسن النظر في ا ل أ م و ر وكان واعظه في المجالس أ ب ا حازم أ ز ه د علماء عصره و أ ب ل غ ه م منطقا وحجه ك ذ الذي ا الوجوه فتغيرت سياسة الدولة وما زال على رأس الجميع عمر بن عبد العزيز الذي لا تغيرت فتغيرت يبرح رأس عمر على عبد بن أن ولا يفتر أ ن يذكر حتى تعدلت ا ل أ م و ر إ ل ى شيء ما لكن لا كما يريد ابن عبد العزيز واخترت مواقف ثلاث أ ع ر ف أ ن في هذا المسجد و ي ح ظ و جمعتنا ش ر ي ح ة م م ي ز ة من أ ص ح ا ب المراكز والذين تصل كلمتهم إ ل ى المكان الذي لا تصل إ ل ي ه ك ل م ة الخطيب والواعظ فلعلهم بعمر يتعظون فيكون لهم قبس كيف يجل مواقفهم بين يدي بعض المسؤولين عمر بن عبد العزيز ا ل آ ن وزير ب س ل ي م ا ن بن عبد الملك وهو ابنهم فهو ابن عمهم يعلم خصائص تلك ا ل أ س ر ة ف إ ن عبد الملك كان أ ب ن ا ؤ ه كثر وكان واحدا منهم اصلحهم واتقاهم وكان يبر ال البيت واسمه عبد العزيز عبد العزيز ابن عبد الملك غير عبد العزيز والد عمر فعبد العزيز والد عمر شقيق عبد الملك وعبد الملك له ولد من اولاده اسمه عبد العزيز هذا موضوع حديثي عبد العزيز هذا كان ي ر ص د س ي ا س ة ابيه واختاره الله ليريحه من ع ن ا ء تلك ا ل س ي ا س ة وتلك الظروف فمات في حياه أ ب ي ه وكان له بنات ليس فيهن ذكر واحد فكتب ا ل خ ل ي ف ة عبد الملك يحرم ب ن ا ت ابنه عبد العزيز من الميراث وينقل ميراث أ ب ي ه ن إ ل ى سليمان بن عبد الملك ولده ا ل آ خ ر وحرمت البنات ومن يستطيع أ ن يراجع ا ل خ ل ي ف ة هو صاحب القرار ا ل أ و ل سعى عمر بن عبد العزيز مرارا إ ل ى عمه عبد الملك و إ ل ى الوليد بن عبد الملك بالتلطف يذكرهم حق هذه البنات إ ل ا أ ن ه م لم يسمعوا وجاء دور سليمان إ ذ أ ن ه المعني ب ا ل أ م ر تماما ف و ص ي ة أ ب ي ه عبد الملك له فلقد حول إ ر ث بنات أ خ ي ه له وهو ا ل آ ن صاحب ا ل ك ل م ة انظروا إ ل ى مواقف الرجال الذين لا يخشون في الله ل و م ت لائم و إ ن من أ ع ظ م الجهاد ك ل م ة حق عند سلطان جائر ا ل آ ن السلطان هو سليمان ولا نصفه بالجور إ ل ا بعد أ ن نذكره فيعرض فقال له, فقال له عمر بن عبد العزيز أ و ل يوم يشير عليه فيه بعد ت ن ح ي ه الولاه ا ل ظ ل م ة يا أ م ي ر المؤمنين أ ذ ك ر ك حق بنات أ خ ي ك عبد العزيز اعمل بكتاب الله ورد عليهن حقهن فتلكا ولم يستجب في اليوم ا ل أ و ل حب الدنيا ر أ س كل خ ط ي ئ ة المال لم يكن أ ي ا م ه م دينار أ ر د ن ي كل يوم له سعر لا ولا درى الهابط ولا استرليني طالع نازل إ ن ه الذهب ا ل أ ص ف ر الرنان الذي عندما سك هذا الدينار ل أ و ل م ر ة في ا ل أ ر ض قام إ ب ل ي س ب ح ف ل ة تشبه ليالي جرش في ا ل م م ل ك ة ا ل أ ر د ن ي ة ا ل ه ا ش م ي ة عقد إ ب ل ي س حفلا رقص فيه هو وكل الشياطين وقال ك ف ي ت ثلاث أ ر ب ا ع مهمتكم ب أ ي شيء قال عندما صك هذا ف إ ن هذا سيعمل في ذ ر ي ة آ د م ما لم يعمله م ئ ة شيطان في س ا ع ة في س ا ع ة و ا ح د ة إ ن ه المال أ ل م نسمع وفي بلدنا والد قتل ولده من أ ج ل المال وابن قتل أ ب ا ه من أ ج ل المال نعم سمعنا ولا أ ح د ينكر فلم يستجب في اليوم ا ل أ و ل ا ل خ ل ي ف ة سليمان فتركه أ ي ا م ا ثم عاود عليه القول وكان لسليمان ولد اسمه أ ي و ب أ ي و ب بن سليمان يعتبر ولي العهد فذكر عمر ا ل خ ل ي ف ة وبحضور ولده أ ي و ب وظن سليمان أ ن عمر يتهمه بعدم الصدق فقال قلت لك ب أ ن عبد الملك رحمه الله كتب كتابا يمنعهن ذلك يا غلام ا ي ت ن ي بكتاب عبد الملك يعني ليقيم الحجه ب أ ن جدهن هو الذي حرمهن فقال عمر ضاحكا مستهزئا مستخفا ب ا ل خ ل ي ف ة الحاضر و أ ب ي ه الراحل والكتاب الذي دعي به فقال يا أ م ي ر المؤمنين وهو يرحل أ د ع و ت ب ك ت ا ب الله لتقيم به الحجه وما كتاب أ ب ي ك هذا فكظم غيظه سليمان ولكن الشباب لا يملكون ما يملك الكبار ففاضت مشاعر ولي العهد ه ي و ب بن سليمان فوسب غاضبا وقال لعل المرء منكم بعد اليوم يقول ا ل ك ل م ة لا يلقي إ ل ي ه ا بالا تضرب بها عنقه يعني يهدد عمر بالقتل إ ذ ا تهجم على ا ل خ ل ي ف ة فالتفت إ ل ي ه عمر مطمئنا غير مهتز ا وساخرا من جديد قال الله الله إ ذ ا آ ل ا ل أ م ر إ ل ي ك فما ينتظره المسلمون شرا مما سمعت منك يعني ل س ه أ ك ث ر وموقف عصيب ودقيق فتداركه سليمان لمعرفته بالحق الذي عليه عمر فقال لولده أ ي و ب ب ل ه ج ة الغاضب المؤذب يا غلام إ ذ ا قعد عمر في مجلسنا فلا مقعد لك معه اخرج من بين يدي عمر فخرج ايوب ودعي بالكتاب فلما قرا على عمر بن عبد العزيز قال له يا سليمان اتاخذ بكتاب عبد الملك ام بكتاب الملك الواحد القهار أ ل ي س الميراث آ ي ة في كتاب الله اطلق قيود أ ب ي ك من قبره وامنعه أ ن يكون في ح ف ر ة من حفر النار فعمل سليمان فورا ب م ش و ر ة عمر و أ ع ا د الارث إ ل ى أ ص ح ا ب ه هذا موقف من مواقف عمر وقد أ ص ب ح وزيرا مستشارا ر س ا ل ة على الهواء لكل من يستشارون في هذا البلد من قبل الحاكم ا ل أ و ل أ ن يتقوا الله ويقدموا مرضاته على النفاق و ا ل م د ا ه ن ة أ م ا الموقف الثاني فعالمنا الواعظ أ ب و حازم كان لا يحضر و إ ن كان هو الواعظ وهو العالم الذي يستشار ب ل غ ة العصر المستشار الديني للملك ر س ا ل ة على الهواء للمستشار الديني للملك في هذا البلد ا ق ر أ س ي ر ة عمر بن عبد العزيز واعمل بقول الشاعر فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم إ ن التشبه بالكرام فلاح مع أ ن ه معين مستشار ديني وواعظ لمجلس ا ل خ ل ي ف ة لا يحضر إ ل ى مجلس ا ل خ ل ي ف ة إ ل ا إلى دعي لا ي أ ت ي من تلقاء ن ف س ه وفقده سليمان أ ك ث ر من م ر ة و ي س أ ل عمر عنه ويقول يا عمر أ ي ن أ ب ا حازم لا أجده يوحى ل اجده أ يلزم مجلسنا قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ن أ ب ا حازم عالم بالله و س ن ة رسوله لا بشؤون الديوان و ا ل خ ل ا ف ة فهو لا يحظر إ ل ا إلى دعي فلو دعوته ل أ ط ا ع ك فطاعتك من الدين ف أ ر س ل إ ل ي ه سليمان فلما دخل و أ خ ذ مجلسه قال يا أ ب ا حازم عظنا ف أ ع ظ ه م و ع ظ ة ط و ي ل ة شيئا ما اختصرت نقلها وذكرها أ ب ك ت الخليفه والحاضرين وبكى سليمان بكاء مرا م ت أ ث ر ا ب م و ع ظ ة أ ب ي حازم فقال أ ح د الجلساء المداهمين المنافقين الذين نسميهم في لغتنا اليوم مسامير الصحن قال أ ح د مسامير الصحن ممن يحرص على رضاء ا ل خ ل ي ف ة ولا يبالي برضاء الله كفى أ ي ه ا الشيخ لقد أ ث ق ل ت على ا ل خ ل ي ف ة و أ ز ع ج ت ه ونغصت عليه يومه فقال عمر أ خ ر س الله لسانك من جليس سوق عمر يقول ل أ ح د جلساء ا ل خ ل ي ف ة وعلى سمع ا ل خ ل ي ف ة أ خ ر س الله لسانك من جليس س و ء إ ن الله قد أ خ ذ العهد على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وما جاء أ ب و حازم إ ل ا ب د ع و ة من أ م ي ر المؤمنين وجهي فلا أ ر ا ك في مجلسي بعد اليوم صدق الوعظ وصدق ا ل ك ل م ة قلب قلب ا ل خ ل ي ف ة فقلوب العباد بين إ ص ب ع ي الحق يقلبها كيف يشاء عزم سليمان على الحج وهو أ م ي ر المؤمنين ف ا س ت ح ب عمر بن عبد العزيز وتاقت نفس عمر ل م د ي ن ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فخف إ ل ى هذه ا ل ر ح ل ة وخرج مع ا ل خ ل ي ف ة جمع كبير فلما كانوا في بعض الطريق وكان الموسم شتاء أ ر ا د الله أ ن يكرمهم برحمه المطر أ و ل ا و ب م و ع ظ ة ع م ر ي ة ثانيا ف أ ب ر ق ت الدنيا و أ ر ع د ت ولكن البرق كان قوي يكاد يخطف أ ب ص ا ر الناس والرعد شديد حتى ك أ ن ه الزلازل وانهمر المطر ك أ ن ه أ ف و ا ه القرب وفزع الركب كله حتى سليمان بن عبد الملك و أ خ ذ يعالج فزعه و ي ل و د بالرواحل وضحك عمر ض ح ك ة م ن الفم فنظر إ ل ي ه سليمان الناس في فزع وانت تضحك فقال يا عمر أ ف ي مثل هذه المواطن يكون الضحك قال يا أ م ي ر المؤمنين إ ذ ا كان هذا حالكم وقد أ ر ا ك م الله آ ث ا ر رحمته أ ل ي س المطر ا ل ر ح م ة و آ ث ا ر ه ا البرق والرعد فكيف ل ك م إ ذ ا أ ر ا ك م آ ث ا ر غضبه ف ا ن ق ل د الفزع إ ل ى خشوع وبكى سليمان وقال لله درك يا عمر ترى ما لا نرى وتفهم ما لا نفهم وقام القوم يصلون ويسبحون ويستغفرون بلغ سليمان بيت الله الحرام وراى الناس يزدحمون على البيت و ي أ ت و ن من كل فج عميق فانقدح في ذهنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ليتمن هذا ا ل أ م ر حتى تخرج ا ل م ر أ ة من بصره او قال صنعاء إ ذ ا قلنا ب ص ر ة فيعني بصر الشام أ و صنعاء فصنعاء اليمن وكلاهما موطن بعيد عن البيت الحرام حتى تخرج ا ل م ر أ ة من ب ص ر ة أ و صنعاء ت أ م هذا البيت لا تخشى إ ل ا الله والذئب على الغنم ا ل م ر أ ة تخرج م س ا ف ر ة لا تخشى شيئا نعم متى قال النبي هذا الحديث قاله وهو م ت ط ج ع يوما في حجر ا ل ك ع ب ة قبل ا ل ه ج ر ة وفي ب د ا ي ة ا ل د ع و ة وقد انصبت قريش بجام غضبها تعذب المستضعفين من المؤمنين وكان من المستضعفين خباب بن ا ل أ ر ت خباب هذا مملوك ل ا م ر أ ة ق ر ي ش ي ة س ي د ة في قومها يقال لها أ م أ ن م ا ر خباب المؤمن مملوك عندها علمت ب إ س ل ا م ه نهته فلم ينته ي دعته للرده فلم يستجب فعزمت على تعذيبه أ س و ة ب س ا د ة قريش ف إ ن اقتران السيدات ب ا ل س ا د ة أ م ر ليس جديد على أ م ة العرب لا بد من هذه ا ل ا ز د و ا ج ي ة سيدات أ س ا د ة وزيرات وزرا ويقدم ا ل إ ن ا ث على الرجال ومعلمات معلمين وضابطات ضباط اليوم وشرطيات شرط وطالبات طلاب وجردات وجرود في مجتمع أ ص ب ح ت ت ح ص ل الظلمات من كل جانب بعضها فوق بعض إ ذ ا أ خ ر ج البصير يده لم يكد يراها ا ل أ م س القريب يحشد طلاب وطالبات أ ب ن ا ء المسلمين في صعيد واحد وبسن ا ل م ر ا ه ق ة ليستمعوا إ ل ى مغن يطربهم في هذا البلد قبحها الله من س ي ا س ة عمياء لا تدري ما يراد بها أ ل ا يعلمون أ ن مثل هذا الحفل قبل أ ن ينفذ قد سهرت ل أ ج ل ه الليالي و ا ل أ ي ا م حتى يبرز على ا ل ش ا ش ة س ي ا س ة التمييع لكل فرد في المجتمع ومن ثم لكل أ س ر ة ومن ثم للمجتمع كله ومن ثم لكل المجتمعات ا ل ع ر ب ي ة وما وجدوا ما يفسد الشباب إ ل ا م س أ ل ت ي ن ما يسمى ب ا ل ر ي ا ض ة ك ر ة القدم ولعل المحبين والمشجعين ل ل ر ي ا ض ة لا يروق لهم حديثي لا اشتري رضاكم ب ص خ ط الله الا فلنرضي ل ه ا ب ك ل م ة حق وليسخط من ص خ ط س ي ا س ة ا ل ر ي ا ض ة لاشغال الناس بالفراغ و ص ف ة الجنس ا ل س ا ق ط ة لذلك دابت سياسات الدول ا ل ع ر ب ي ة كلها على تكريس وترسيخ الاختلاط ليس موضوع حديثي فلنبقى في جوهر ا ل خ ل ي ف ة العادل النبي صلى الله عليه وسلم م ت ط ج ع في حجر ا ل ك ع ب ة وعزمت س ي د ة من سيدات قريش أ م أ ن م ا ر على تعذيب مولاها وخادمها م م ل و ك ه ا ع ب د ه ا بلغتهم في ذلك العصر أ س و ة ب س ا د ة قريش كيف ا ل س ا د ة يعذبون عبيدهم و ا ل س ي د ة لا تعذب لا بد ف أ م ر ت باقي ظلمانها أ ن يوقدوا لها نارا حتى إ ذ ا ذهب لهبها و أ ص ب ح ت جمرا ليس لهب فيها حتى لا تحرق فقط هي تريد التعذيب أ م ر ت ب إ ح ض ا ر خباب مجردا من ا ل س ي ا ب ليس عليه إ ل ا ما يستر ا ل س و أ ة ا ل م غ ل ب ة على كفرهم كانوا يستحيون أ ن ينظروا إ ل ى ا ل س و أ ة ا ل م غ ل ب ة أ م ا نحن مع إ س ل ا م ن ا وحضارتنا ا ل ز ا ئ ف ة فلا نستحي ف ج ا ه ل ي ة العرب خير منا إ ل الا من رحم ربي إ من رحم ربي جيء به خباب مجردا من الثياب إ ل ا ما يستر ا ل ث و ء و أ م ر ت أ ن يلقى على ظهره فوق هذا الجمر جعلت له ف ر ش ة من الجمر أ ن ا أ ت ك ل م عن خباب رجل آ د م ي من ذ ر ي ة آ د م بشر من دم ولحم مثلكم لا عن رجل الي ترونه على التلفاز أ ل ق ي خباب على الجمر وجلست أ م أ ن م ا ر لعنها الله إ ل ى جواره وهي تقول لا ولات لا آ ذ ن برفعك حتى لا أ س م ع في أ ذ ن ي طشيشا للجمر يعني يطفئ حتى شحمك الجمر وصنع بخباب ما أ ر ا د ت حتى أ ط ف أ سيلان شحم جسمه الجمر ولكنه لم يمت الموت لا يحتاج إ ل ى تنوع ا ل أ س ب ا ب كما تقولون خطا أ تنوعت ا ل أ س ب ا ب والموت واحد م ق و ل ة خ ا ط ئ ة صححناها مرارا أ س ب ا ب الموت واحد فقط لذلك نقول سبب الموت وليس أ س ب ا ب تنوعت الميتات شكلها وسببها واحد هو انقضاء ا ل أ ج ل لم ينته ي أ ج ل خباب ولو القي على الجمر فقام يعالج جراحه لا تقل جراحه حروقه آ ل ا م ه الجور التي حفرها الجمر في اللحم حتى إ ذ ا ما استطاع أ ن يرمم نفسه ويمشي م ش ل ه و ي ن ه ي س أ ل أ ي ن أ ج د رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عليه في حجر ا ل ك ع ب ة و إ ل ى جواره الصديق فوقف خباب مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا متغشيا ببرد له كشف البرد وجلس وعليك السلام يا خباب فوقف, فوقف خباب ب إ ز ا ر لا رداء عليه ولا ثوب لا يستطيع أ ن يضع الثياب على ج س م ه إ ن ه ا الحروق و إ ذ ا كان أ ح د ك م يجهل ما معنى الحرق اذكره إ ذ ا ما رفع عن الغاز اليوم فرن الغاز بتاعك اللي بالدار إ ذ ا ما رفع ابريق الشاي وكانت إ ي د ه م و ا ز ة لها بشوي أ ك م م ر ة بتنفض اصبعك يا حبيبي يا تكنولوجي يا رياضي كم م ر ة بتنفض اصبعك و إ ذ ا سالتك مرتك شو مالك بتسببوها ل أ ن ك مش مجمع اصبعك محروف وبتلحسوا ا عشرين م ر ة ويمكن تبطل تشرب الشاي ل أ ن ك فقدت اعصابك هذا أ ل ق ي على الجمر حتى أ ط ف أ شحمه الجمر قدم يمشي الهوينه و آ ث ا ر الجمر في ظهره لا زالت حفر مثل خبز الطابون يعني سلم على النبي بادب ثم جاء يطلب الدعاء ليس أ ك ث ر قال يا رسول الله حتى متى هذا و أ د ا ر ظهره إ ل ى النبي يعني حتى متى نحن في هذا ا ل ع ذ د أ الا تستنصر لنا المطلوب من النبي ش ه و ا د ع ي ن ا بس ان ه الله ينصرنا يثبتنا يخشى خباب أ ن يفتن عن دينه أ ن يضعف يوما فيرتد حتى متى هذا أ ل ا تستنصر لنا ليعلم أولاة الأمر وأعني ذو أولاة الأمر أولا العلماء ثم الأمراء وأعني ثم ذو فالعلماء مقدمون على ا ل أ م ر ا ء هكذا أ ف ت ى ح ب ر ا ل أ م ة ابن عباس رضي الله عنه و أ ر ض ا ه حين تلا قول الله تعالى في ط ا ع ة الله ورسوله و أ و ل ي ا ل أ م ر قال أ و ل ي ا ل أ م ر هم العلماء ل أ ن الحكام تحكم, على العامة, والعلماء تحكم على, العلماء على العامه والحكام فيقولوا هذا يحل لك وهذا لا يحل لك هذا عندما كان العلماء علماء وعندما كان الحكام مسلمين العلماء هم أ و ل ي ا ل أ م ر ثم ا ل أ م ر ا ء صنفان في الناس إ ذ ا صلحا صلح الناس كلهم و إ ذ ا ف س د فسد الناس كلهم العلماء و ا ل أ م ر ا ء حتى متى هذا يا رسول الله استنصر لنا انظر إ ل ى العالم ولي ا ل أ م ر وهو الرسول صلى الله سلم هو الذي يعلمهم هو الذي يربيهم هو الذي يعدهم ليكونوا حجر ا ل أ س ا س في بناء هذه ا ل أ م ة ما عرف ت ر ب ي ة الدلال ل أ ن الدلال لا يخرج لنا رجال ها هو قد خرج لنا أ ج ي ا ل ا أ ن ت م اعرف و ا بها مني جلها أ ب ن ا ؤ ن ا و إ خ و ا ن ن ا ليسوا مستوردين في كل بيت من بيوت المسلمين اصبع مائع دلع ن ت ي ج ة ا ل ت ر ب ي ة التي نشهدها من توجيه اعلامي و م ي ا ع ة في مدارسنا التي كانت تحمل اسم ا ل ت ر ب ي ة والتعليم دهو فاسقطوا نصفها اسقطوا التربية وبقي التعليم وبقي تعليم بلا تربية. عم البلاء فذهبت التسمية كاملة. فاليوم لا تربية التسمية عم فاصبح كاملة أ ع ل ى الشهادات على أ ع ظ م التياسات إ ل ى متى يا رب إ ل ى متى نحن نعاني في هذا البلاء اللهم أ ب ر م لهذه الامه امر رشد يعز به أ و ل ي ا ؤ ك ويذل به أ ع د ا ؤ ك تحمي به ح و ز ة الدين يا رب العالمين انظروا إ ل ى ت ر ب ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه لم يلاطفه لم يرق أ م ا م ه لم يسعفه ب د م ع ة و ا ح د ة ولكن ما ر ا ع خباب والصديق معه إ ل ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إ ل ي ه ر أ س ه ويقول بملء الفم وقد احمرت عينه ما هذا يا خباب ماذا لقيتم في سبيل الله لقد كان فيمن قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له ا ل ح ف ر ة ثم يوضع المنشار على م ف ر ق ه يعني على ر أ س ه مفرق الشعر حتى يفصل بين فخذيه ذلك ماذا الله لست جليك بالمنشار لقيتم سبيل الله لقد قبلكم بالرجل له الحفرة لحمه غيرك كان كان عن يعني شعر عظمه دين انت جاييني ينشر من ينشط من حديد دون طيب ويموت في في يؤتى ما بمواشط فتحفر ثم ف لا يرده ذلك عن دين الله يعني انت لست طيب والذي نفسي بيده ليتمن ا هذا ا ل أ م ر هذا موضع الاستشهاد س ق ن ا ق ص ة خباب لتعلموا ما الذي يرمي إ ل ي ه سليمان بن عبد الملك إ ي ا ك م أ ن تخرجوا عن موضوع ا ل خ ط ب ة خطيبكم لا يشت ولا يخلط ولا يشعب ا ل أ م و ر لا تقولوا ن ت ق ل من س ي ر ة عمر إ ل ى أ ي ا م م ك ة ومعذبين المؤمنين المستضعفين الموضوع واحد أ ت م النبي قوله يقول والذي نفس محمد بيده ليتمن ا هذا ا ل أ م ر أ ي سينتصر الدين وستغلبون وتكون لكم ا ل ع ز ة والتمكين في ا ل أ ر ض ليتمن ا هذا ا ل أ م ر حتى تخرج ا ل م ر أ ة من بصرى او ق ا ر صنعاء الشك من الراوي حتى ت أ م هذا البيت وهو في الحجر أ ش ا ر ب إ ص ب ع ه إ ل ى جدار ا ل ك ع ب ة حتى ت أ م هذا البيت لا تخشى إ ل ا الله والذئب على, والذئب على الغنم ولكنكم قوم تعجلون يعني تعذيب عشر وعشرين منكم لا يعني ضياع الدين انت حجر الاساس اللبن الاولى اصبروا ومضى خباب بهذه ا ل ش ح ن ة ا ل ن و ر ا ن ي ة ا ل ن ب و ي ة لا يبالي ولو قرض ب ا ل م ق ا ر ي د ولو قطع ا ر ب ة مضى والدمع يسيل على خديه حزنا على نفسه انه مع كل هذا لم يكن في المستوى المطلوب المطلوب الا يشتي ذلك أ ب د ا والا يستعجل نصر الله فلما مضى خباب يقول أ ب و بكر وحرت في أ م ر ي لو كان أ ي إ ن س ا ن منا ن كان يمكن أ ن يجبر قلب هذا المعذب ب ك ل م ة ط ي ب ة أ و على ا ل أ ق ل يلبي له طلبه ب ق و ل ه إ ن شاء الله سندعو لكم ولكن الرسول لم يفعل على سمع خباب حتى إ ذ ا ولى خباب يقول أ ب و بكر فلما ولى لا يسمعنا و إ ذ ا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه إ ل ى السماء حتى ر أ ي ت بياض ابطيه وهو يقول والدمع قد ا ن ح ذ ر على لحيته اللهم بعزتك انصر خبابا عاجلا غير اجل يقول ابو بكر ف س ر عني اي ما كنت فيه وما هي الا ايام قيل يومين وقيل ث ل ا ث ة لم تزد على ذلك ابتلى الله هذه ا ل ق ر ش ي ة ام انمار بداء الصرع تلبسها جني وجيء لها بالكاهن فكانت ا ل خ ل ا ص ة لا برا لها من هذا الصرع الا ان يحمى وعاء من نحاس ويوضع على ر أ س ه ا حتى يطرد الجني وتحير ذ و ه ا من يستطيع أ ن يحمي هذه ويضحى على ر أ س ه ا وعرضوا ا ل أ م ر على خدمها والكل أ ب ه فقال صاحبنا خباب ل أ ن ه ا سر د ع و ة النبي قال أ ن ا أ ف ع ل إ ن أ ذ ن ت م فقيدت بالحبال و أ ح م ي وعاء من نحاس بلغتنا اليوم ز ب د ي ة ك ب ي ر ة من النحاس إ ل ى د ر ج ة الاحمرار وجيء بما يحملها ب م ن ق ط ثم أ خ ذ ه خباب ووضعه على ر أ س ه ا ب إ ق ر ا ر من ذويها ولدها و أ خ و ه ا وزوج ابنتها فلما وضعت ا ل ط ا س ة ا ل م ح م ي ة على ر أ س ه ا أ ر ا ح الله ا ل أ ر ض من شرها فانفجرت دماغها وماتت فهل نصر الله خباب أ م لم ينصره م و ع ظ ة جاءت م ع ت ر ض ة خلال حديثنا موطن الشاهد منها ليتمن ا هذا ا ل أ م ر سليمان قد, روا هذا قد روي له هذا الحديث فهو يقول لعمر انظر يا عمر عندما ر أ ى الازدحام على البيت والناس تعرف ب أ ش ك ا ل ه ا من جميع أ س ق ا ع ا ل أ ر ض وقد أ ص ب ح ت إ م ب ر ا ط و ر ي ة إ س ل ا م ي ة انظر يا عمر لقد تم هذا ا ل أ م ر كما قال رسول الله وها هي ا ل م ر أ ة لا تخشى إ ل ا الله و ذ ي ب على الغنم و ك أ ن ه ينسب بسط ا ل أ م ن لفضل ا ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة فماذا قال عمر مع أ ن ه يرى ايه و م ع ج ز ة أ ن ب ا ء عنها الحبيب ولكنه لا يصرفها إ ل ى ا ل خ ل ي ف ة مجامله فقال عمر ذلك فضل الله ونبوءه رسوله واعلم يا أ م ي ر المؤمنين أ ن كل هؤلاء رعيتك و أ ن ك المسؤول عنهم وكلهم خصمك يوم ا ل ق ي ا م ة فلا تفرح بكثرتهم أي وعظ هذا؟ اي أ ر ج ل عمر كان هذا حتى هذه، هذا المشهد والموقف الذي يثبت صدر ا ل خ ل ي ف ة قلبه عليه غما إ ن ه م رعيتك و أ ن ت المسؤول عنهم وكلهم خصمك يوم ا ل ق ي ا م ة فلا تفرح ب ك ف ر ت ه م لست أ ن ت الذي أ م ن ت ا ل أ م ن لهم ذلك فضل الله و ن ب و ء ة رسول الله فبكى سليمان وشهد يعني ع ل ى صوته وحشرج وخرج من باب البيت وهو يقول أي من ب اللهم ب ا ك ع ب ة من أحد أبوابه وهو ي ق ا ل ل أ ن ت المستعان اللهم أ ن ت المستعان لصدق عمر اثر في ا ل خ ل ي ف ة ولو كان كلام يراد به غير وجه الله ما استجاب له سليمان في مثل هذا الموطن هذه نماذج نزر يسير من جم كثير من س ي ر ة ابن عبد العزيز مع ابناء عمه الخلفاء اخرهم سليمان ونختم بما كان حسب التوقيت بالتمام مع سليمان بعد ان رجعوا من الحج خرج يتنزه سليمان مع عمر بن عبد العزيز وخرج مع كل رجل غلمان من غلمانهم يقومون على خدمتهم ومضى الغلمان الى مكان ماء يستقون منه فتخاصم الغلمان على الماء فكان غلمان عمر أ ر ج ل من غلمان ا ل خ ل ي ف ة فضربوهم فرجع غلمان ا ل خ ل ي ف ة يشكون إ ل ى سليمان باكينه مشتكين غلمان عمر فغضب سليمان ولم يكن عمر حاضر فلما حضر قال له أ ر ا ي ت ما صنع غلمانك بغلماني لقد ا س ت م د ا ل ج ر ا ة منك يعني أ ن ت تتجرا علينا فتجرا غلمانك على غلماننا قال ماذا جرى قال أ ل م تعلم أ ن غلمانك قد ضرب غلماني قال لا قال كذبت سليمان يقول لعمر كذبت عمر متواضع وتقي وقد رضى نفسه على ا ل ع ب و د ي ة ولكنه لا يقبل إ ه ا ن ة في غير الله فما راعى سليمان إ ل ا وعمر يسب ق ص ي في وجهه غاضبا ورافعا يده في وجه الخلف ويقول له لا والله ما كذبت منذ علمت أ ن الكذب يسير أ ه ل ه ويضر بهم و إ ن في ا ل أ ر ض ل س ع ة عن مجلسك هذا ثم ركب راحلته وترك ا ل خ ل ي ف ة وانطلق ولحقه سليمان يا عمر يا ابن العم ولا ي ر ت ف ت إ ل ي ه ولا يرد حتى إ ذ ا بلغ منزله أ م ر زوجته وهي أ خ ت ا ل خ ل ي ف ة ف ا ط م ة بنت عبد الملك أ خ ت سليمان قال تجهزي ل ل ر ح ي ل أين تريد؟ ق الى أرحل ل إ مصر حيث م ز ر ع ة أ ب ي عبد العزيز رحمه الله في حلوان أ ق ي م بها مزارعا و أ ع ي ش بكرامتي خير من مجلس أ خ ي ك ا ل خ ل ي ف ة و س ر الخبر من بيت عمر بن عبد العزيز إ ل ى الديوان أ ن عمر راحل إ ل ى حلوان ولا يريد أ ن يكون مستشارا ولا وزيرا يعيش بكرامته وعلم سليمان أ ن ا ل م ر ا ض ا ت لا تجدي مع عمر وربما سمع سليمان أ ك ث ر مما سمع ولم يجد له ملجا إ ل ا ا م ر أ ة م س ن ة في بني مروان هي أ خ ت عبد الملك اسمها ف ا ط م ة بنت مروان بن الحكم وكانوا يحترمونها ويجلونها من باب أ ن ه ا رحمهم جميعا فهي أ خ ت عبد الملك ع م ة الجميع ومن باب كبر سنها ف ل ج أ ا ل خ ل ي ف ة إ ل ى عمته وقال أ ص ل ح ي ما كان بيني وبين عمر فوالله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ي ان عمه ا رحل عمر عني ف إ ن ي لاجد أ رجل افقه عنه ولا يفقه عني ف أ د ر ك ي عمر لصالح ا ل أ م ة فدخلت على عمر وما زالت تسترضيه حتى رضي ولكن سليمان قد وضع شرطا لهذا الصلح قال ليدخل علي ولا يعاتبني ف إ ن ي أ خ ش ى عتاب عمر ف إ ن ه تقريع أ ي ليس عتابا ر ق ي ق يعني بدي امسح ا ل أ ر ض فرجاء ي ه ف وحبه بس بدي امسح ا ل أ ر ض فيه وقبل عمر الشرط فدخل على سليمان فهب سليمان عن كرسي حكمه إ ل ى الباب ملاقيا عمر باسطا ذراعيه ويقول مرحبا ب بأب أ ب ي حفص ل أ ن ه كان يكنى بابي ي حفص م ر ب أ ب حفص ولكن لا تعاتبني ف إ ن معتبتك علي شديده حتى إ ذ ا التقيا وتعانق ا قال سليمان أ ت ه ج ر ن ي يا عمر ي ب ن العم فوالله يا أ ب ا حفص ما عرض لي أ م ر من أ م و ر الدنيا أ و الدين ولا اغتممت ب أ م ر ولا أ ك ر ب ن ي امر إ ل ا خطرت فيه على بالي فلمن تتركني فما زال سليمان بعمر حتى بكيا الاثنين ولم يفترقا عن مجلس حتى مات سليمان وولي عمر أ م ر ا ل أ م ة كيف تم هذا إ ل ى خ ط ب ة ث ا ن ي ة إ ن شاء الله تعالى أ د ع و ه أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة